وَطْلُ عَلَهِم نَبَ أَبَنَي آدمَمَ بِالحَّ إِذ قَرَابَا قُربَّانَ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِ مَا وَلَمْ يُتَقَبّ مِنَْآخَِ قَالَ لَأَكُتُلََّكَ قالَالَ إِ ماَا يتَقَبّل اللهَّهُ مِنْ المتقين